أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْمِيلِ سَلاَوٌ عَلَيْكَ طَيْرًا آذَابٍ لا تَرْمِي بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّدِين بَذَلَ